وَغَوَى بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَائِبًا قَوْسَيْنِ أَوْ أَرْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَنْتُمَارُونَ قَوْلًا عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَوْهُ نَزْلَةً أخرى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 الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أن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 من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة ليسمون هُنَّ الْمَلَائِكَةُ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ مِنَ الْحَقِّ شيئا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش إلا الأمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم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 وَأَنَّهُ هُوَ أُضْحِكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا لِّلْمُشْرِقِينَ وَأَنَّهُ, وأنه جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كَوَّارًا وَأَنَّهُ حَمَلَ الزَّكَاةَ وَالْأُنثَى وَأَنَّهُ يُرْهِقُ